صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءه في كتاب أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى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 على العرس استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلا لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة نعم قال المصنف بن أبي زيد القيرواني رحمه الله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير هذه ساقها المصنف رحمه الله في بيان ما يجب اعتقاده فالرب جل وعلا من أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العظيمه الداله على جلال الرب سبحانه وتعالى وكماله عز وجل قال العالم الخبير وفي بعض النسخ العليم الخبير وهو اولى لان هذين الاسمين العليم الخبير قد اتيا مجتمعين في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل والعالم جاء هذا الاسم مقيدا عالم غيب السماوات والأرض والعليم أي المتصف بالعلم الشامل المحيط الذي وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الذي يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فالعليم دال على ثبوت العلم صفة لله جل وعلا علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه ضعف ولا يعتريه نسيان او نقص وعلم شامل وعلم كامل وعلم محيط فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافيه في الارض ولا في السماء فنؤمن باسمه تبارك وتعالى العليم ونؤمن بما دل عليه من اتصاف الرب تبارك وتعالى بهذا العلم الشامل المحيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون والخبير يدل على الخبرة صفة لله تبارك وتعالى والخبرة هي العلم بخفايا الأمور وبواطن الأشياء فسبحانه وتعالى يعلم الخفيات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما يكنه المرء في صدره ويخفيه يعلم ما في بواطن الأرض وما يخفى على الناس فهو تبارك وتعالى خبير والخبير هو بمعنى العليم ولكنه يختص ب.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 فختم بهذا الاسم في هذا السياق والقاعدة عند أهل العلم أن الآيات المختومة بأسماء حسنى لله تبارك وتعالى لما ختمت به من أسماء تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية وهنا يذكر أمر خفي حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض قال يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فذكر الاسم في هذا المقام فالخبير الذي يعلم خفي الأمور وبواطن الأشياء كما يعلم علانيتها وجهرها فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا قال المدبر وهذا على وجه الإخبار عنه تبارك وتعالى إذ لم يأتي في النصوص ما يفيد أنه من الاسماء من اسماء الله الحسنى لكن دلت النصوص على أنه تبارك وتعالى المدبر كقوله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد اذنه فالتدبير صفه لله تبارك وتعالى وتدبير الامور اي انها ان اي انه لا يقع شيء منها الا بمشيئته وعن علمه وبحكمته سبحانه وتعالى يصرف الاشياء كيف يشاء وتقع طبقا لما اراد ومشيئته تبارك وتعالى نافذه وقدرته سبحانه وتعالى شاملة يدبر الأمر فالأمور كلها بتدبيره سبحانه وتعالى قال المدبر القدير وهذا اسم من اسماء الله الحسنى وهو دال على ثبوت القدرة صفة لله سبحانه وتعالى والله عز وجل له القدرة الشاملة على كل شيء كما قال سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير فقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فله القدرة الشاملة وله تبارك وتعالى المشيئة النافذة والقدير هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ثبوت القدرة صفة لله أن الرب سبحانه وتعالى قدير على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء السميع البصير وهذان اسمان يأتيان في مواضع عديدة من القرآن الكريم مقترنين كقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله سبحانه وتعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير والآيات في هذا المعنى كثيرة فكثيرا ما يأتي ذكر هذين الاسمين مقترنين في كتاب الله تبارك وتعالى والسميع يدل على ثبوت السمع صفة لله تبارك وتعالى والسمع يدل على إدراك المسموعات وأنه عز وجل يسمع جميع الأصوات سواء منكم من أسر القول ومن جهر به يسمع علانيه الاصوات الأصوات وخافتها يسمع النداء والنجاء يسمع من الأصوات ما دق وجل مرتفع وانخفض يسمع تبارك وتعالى الأصوات وإن كثرت وإن وجدت في لحظة واحدة بل لو قام الناس من زمن آدم إلى أن يرث الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو قاموا جميعا على صعيد واحد في لحظة واحدة وتكلموا كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلهجته ولغته لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني أعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليمن فتبارك وتعالى سميع للأصوات كلها وفي قصة المجادلة التي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهي خولة بنت حكيم وتشتكي إلى الله لأن زوجها ظهرها قال أنت عليك ظهر أمي ولها منه أولاد وأشفقت على حياتها وعلى وضعها فجاءت للنبي النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها وتشتكي الى الله تقول عائشه كنت في البيت فكنت اسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه ويمعها في البيت تقول فلما انقضت من مجادلتها في زوجها لي منه اولاد ووضعي كذا معه تجادل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 أي وسع الأصوات كلها لما لما كانت المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام كم كان في تلك اللحظة على وجه الأرض من متحدث ومتكلم فسمعه تبارك وتعالى وسع أصوات هؤلاء وسع أصوات كل متكلم في كل وقت وفي كل حين جلل وعلا فنؤمن بانه تبارك وتعالى سميع بسمع يسع الاصوات كلها جل وعلا لما قال الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام ربنا بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه فقال ان ان من تدعونه سميع قريب ولما رفعوا صوتهم بالذكر قال أربعوا أو هونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة فوتبارك وتعالى سميع سميع للاصوات كلها البصير يدل على ثبوت البصر صفة لله تبارك وتعالى والبصر يفيد ويدل على ادراك المبصرات وانه سبحانه وتعالى يرى كل شيء يرى جميع الاشياء سبحانه وتعالى وسمع وبصره تبارك وتعالى وسع المبصرات كلها فهو يرى كل شيء يرى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 والبصر صفة لله تبارك وتعالى ونؤمن بأنه يبصر تبارك وتعالى كل شيء وهذا الإيمان بهذه الأسماء الحسنة لله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له أثره في العبد من تحقيق ما تقتضيه هذه الأسماء من عبودية وذل لله سبحانه وتعالى وما من وما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا وله عبودية أو عبوديات هي من موجبات هذا الاسم ومقتضيات الإيمان به على سبيل المثال من آمن بأن ربه تبارك وتعالى سميع بصير يسمعه ويبصره ويعلم أحواله كلها كيف ينبغي أن تكون حاله مع الله من حيث انقياده وامتثاله لأمر ربه تبارك وتعالى ومن حيث اجتنابه لما نهاه الله عنه وما منعه منه من الأمور التي تسخط الرب تبارك وتعالى وتغضبه ولهذا قال الله في القرآن في مقام الزجر ألم يعلم بأن الله يرى يعني يكفي حاجزا ومانعا ورادعا أن يعلم أن ربه يراه وأن من خلقه يراه ألم يعلم بأن الله يرى أي أن علم الإنسان بأن الله يراه كاثن في امتناع الإنسان من فعل الحرام وأيضا يأتي ذكر رؤية الله سبحانه وتعالى لخلقه في مقام الترغيب في العبادة والإحسان في الطاعة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإلا لم تكن تراه فإنه يراك إذا كان العبد حال عبادته لله سبحانه وتعالى مستحضرا رؤيه الله سبحانه وتعالى له فهذا يزيده خشوعا وحظوعا ودلا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى وإذا حدثته نفسه بالوقوع في معصية أو مقارفه ذنب واستحضر رؤية الله عليه رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به انكث عن فعل المعصية وارتكاب الذنب ذكر الحافظ رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص قال أكره رجل امرأة على الفاحشة وقال لها غلقي الأبواب فغلقت الأبواب مكرهه أمام سطوته فقال أغلقت الأبواب قالت نعم إلا باب واحد اغلقت الأبواب إلا بابا واحدا الباب الذي بيننا وبين الله الباب الذي بيننا وبين الله وذكر أيضا أن اعرابيا راود أعرابية في الصحراء وقال نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب أي مما تخشين ومما تخافين فقالت له وأين مكوكبها ألا يرانا استحضار رؤية الله سبحانه وتعالى واطلاعه وعلمه جل على هذا أكبر وازع وأكبر واعظ ولهذا ترى في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تختم في مقام الترهيب أو في مقام الترهيب إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون خبير إن الله بما تعملون عليم إن الله عليم بما تعملون آيات كثيرة ولهذا قال أهل العلم أكبر واعظ هو علم العبد بأن الله يرى علم العبد بأن الله يرى هذا أكبر واعظ وأكبر زاجر للإنسان لو عقل الإنسان وكثير كثير من الناس إن لم يكن جميعهم لا لا يباشر شيئا من الأمور المخلة والمسينة إذا كان بحضرة وناس لهم شأن ولهم قدر ولهم وزن ولهم مكانة فانتباهه لاطلاعهم عليه ورؤيتهم له ومشاهدتهم لأعماله يمنعه من من فعل ما كان يريد فعله من مخالفه وإذا كان على غير مرء منهم ومسمع باشر معاصيه وذنوبه وهو في كل أحواله يراه ربه ويطلع عليه ولا تخفى عليه منه الخافي ولا يبالي فأكبر واعظ للإنسان علمه بأن الله تبارك وتعالى يراه ويطلع عليه ولا تخفى عليه منه خافية قال العلي الكبير العلي أي الذي له العلو بجميع انواعه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر علو الذات كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى فهو علي بذاته فوق مخلوقاته وصيأتي عند المصنف قوله وأنه فوق عرشه المجيد فهذا علو الذات وعلو القهر كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده وعلو القدر كما قال عز وجل ما قدر وما قدر الله حق قدره فله العلو بكل معانيه ذاتا وقهرا وقدرا العلي ومن اثبت له بعض معاني العلو ونفى بعضها كما هو صنيع المعطلة ممن يحملون الآيات الدالة على علو الله يحملونها على علو القدر أو علو القهر فهذا تحكم باطل في النصوص وتعطيل لها ولدلالاتها فالعلي يدل على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا وبمعنى العلي قوله الاعلى في سبح اسم ربك الاعلى والمتعال في قوله وهو الكبير المتعال فهي من اسماءه الحسنى الداله على علوه تبارك وتعالى على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا والكبير اسم دال على اتصافه تبارك وتعالى بالكبر وأنه ليس شيء أكبر من الله عز وجل وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يا عدي ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله فاسمه تبارك وتعالى الكبير دال على أنه تبارك وتعالى متصف بهذا الوصف وأنه جل علا لا شيء أكبر منه الكبير في ذاته وفي عظمته وفي جلاله وفي جماله وفي كماله سبحانه وتعالى وقد جاء هذان الاسمان العلي الكبير في القرآن مقترنين في مواضع عديدة في سياق تقرير وجوب افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ابطال الشرك كقوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقوله سبحانه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 فختم بهذين الاسمين في القرآن الكريم في غير موضع ما يتعلق بتقرير وجوب افراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وابطال الشرك وهذا التقرير واضح فالعلي الذي لا اعلى منه ذاتا وقدرا وقهرا والكبير الذي لا اكبر منه هو الذي يستحق أن يعبد وما سواه لا يستحق من العبادة شيء فالعبادة حق للعلي الكبير دون سواه جل وعلا قال وأنه فوق عرشه بذاته أي نؤمن أنه تبارك وتعالى فوق عرشه وهذا فيه اثبات الفوقية فوقية الله سبحانه وتعالى فوق العرش هو القاهر فوق عباده فهو عز وجل بذاته فوق عرشه وعرشه هو مخلوق خلقه الله عز وجل وأوجده سبحانه وتعالى وهو أكبر هذه المخلوقات وسقفها وله صفات كثيرة جاء بيان جملة منها في كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن بثبوت هذا العرش ووجوده ونؤمن بكل صفاته التي وردت في الكتاب والسنة وصف في القرآن بالعظمة وصف في القرآن بالكرم وهو الحسن والبهاء والجمال. وصف في القرآن بالمجد ذو العرش المجيد في قراءة والمجد هو السعة فهو عظيم وكريم جميل حسن بهي ومجيد واسع. فنؤمن بهذه الصفات ونؤمن ايضا بصفاته التي وردت في السنة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فنؤمن بأن له قوائم ونؤمن بأن له حملة من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله فنؤمن بالعرش ونثبته ولا نقول كما يقول أهل الباطل وأهل الجحود والتعطيل العرش المراد به أو كناية عن عظمة الله العرش كناية عن عظمة الله والعرش كناية عن كذا ولا يثبتون العرش حقيقة ولا يثبتون شيئا من صفاته فيجحدون العرش ويجحدون علو الله تبارك وتعالى عليه ويركبون في النصوص تعطيلات متراكمة الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا هذه كلها معطلة ونفيهم لعلو الله سبحانه وتعالى أودى بهم إلى تعطيل ليس فقط قوله استواء بل كل لفظ في هذه الآية قيل لهم إن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنتم تقولون استوى بمعنى استولى فهل معنى ذلك أنه استولى على العرش بعد الخلق خلق السماوات والأرض فلاحظوا الآن استوى عطلت وجعل معناها استولى فماذا قالوا قالوا تحمل ثم على غير بابها لم يرجعوا وإنما قالوا ثم تحمل على غير بابها ثم محمول على غير بابها العرش محمول على غير بابه ليس المراد به العرش حقيقة استوى محموله على غير بابها الرحمن لا يدل على ثبوت الرحمة صفة لله فكل لفظ وحرف وفعل محمول على غير بابه وهذا تركيب لأنواع من التعطيلات لله سبحانه وتعالى ولسفاته العظيمة وجحد لما دلت عليه النصوص من كمال الرب عز وجل فأهل السنة يثبتون استواء الله على عرشه المجيد كما أخبر سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك عن نفسه في سبع آيات من القرآن وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام قال وأنه فوق عرشه المجيد المجيد هنا صفة للعرش وقد نعت الله سبحانه وتعالى العرش بهذه الصفة في قوله ذو العرش المجيد وفيها قراءتان المجيد و و و وتكون بهذا صفة لله والمجد أي صفة للعرش والمجد في في لغة العرب معناه السعة المجد في لغة العرب معناه السعة تقول العرب أمجد الناقة على فن أي أوسع لها في العلف وأكثر لها في العلف وتقول العرب في كل الشجر نار واستمجد المرح والعفار وهو نوعان من الشجر سريعي الوري أي الإيقاد والإشعال استمجد أي كثرة إذا كثرة هذين النوعين من الشجر يقولون استمجد المرخ والعفار يعني كثرة فالمجد يدل على السعة في وصف العرش بأنه المجيد الواسع المجيد أي الواسع والسعة تتناول أيضا السعة في في الأوصاف والحسن والبهاء والجمال قال وأنه استوى على عرشه المجيد بذاته وهذه الكلمة اضطر السلف إلى إثباتها في مثل هذا السياق تمحيصا للمعتقد الحق تمحيصا للمعتقد الحق وتقريرا له وذلك عندما وجدت بدع المتكلمين القائمه على التعطيل والدعاء المجاز في نصوص الصفات وأنها على محموله على غير ظاهرها وعلى غير بابها فيقولون استوى على العرش لكن المراد بالاستوى كذا وكذا فأصبح الأمر يحتاج الى مثل هذه الإضافة حتى يتمحص الاعتقاد حتى يتمحص الاعتقاد استوى على العرش إذا قال بذاته إذا قال بذاته معنى ذلك أنه أثبت العلو علو الله ذاتا على العرش أما إذا لم يقل بذاته مع وجود بدع المعطلة ودعو المجاز قد يقول قد يكونوا يريد استوى على غير معناها مثل حمل الاستوى على استواء حمل العلو على علو القدر مثلا أو القهر أو حمل الاستوى على معنى الاستيله أو نحو ذلك لكن إذا قال استوى بذاته تمحص الاعتقاد ولهذا ذكروا عن أحد قضاه السلف أنه أمر بسجن أحد الجهمية لتعطيله صفات الله تبارك وتعالى ومكث هذا الجهم في السجن وقتا فقيل للقاضي إنه تاب إنه تاب فقال ائتوا به فاتوا به قال تؤمن بأن الله استوى على العرش بذاته قال اؤمن بان الله استوى على العرش ولا ادري ما بذاته يعني هذه الكلمه ما ادري ما هي قال ردوه الى السجن فانه لم يتم في كلمه تمحص هي كلمه تمحص الاعتقاد و ويظهر بها سلامه معتقد الانسان ولهذا تواردت عند اهل السنه في كتب العقيده واصبحت جزءا في في الاعتقاد يتمحص الاعتقاد به وهذا له نظائر مثل قول السلف رحمهم الله إن القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق هذه الكلمة أضيفت عندما احتج إلى إضافتها تمحيصا للاعتقاد كان الأمر يكفي فيه أن يقول القائل القرآن كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ولما وجدت بدعة المعطلة ومن يدعون في هذه النصوص المجاز وأنها على غير الحقيقة لما وجدت هذه البدعة وأخذوا يقولون بإضافة الكلام إلى الله على معنى إضافته إليه خلقا لا وصفا إضافته إليه خلقا فيقولون كلام الله مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله فأصبح لا يتمحص هذا الاعتقاد إلا إذا وظيفه غير مخلوق. إذا قال القرآن كلام الله غير مخلوق تبين سلامة معتقده وتمحص الأمر. وهذا وهذه الاضافه تعتبر من دقة علم السلف وعظيم عنايتهم بالعقيدة ونصحهم في هذا المقام وأيضا قطع قطعهم الطريق على المبطلين. ودعاة الباطل والتعطيل ولتبقى العقيدة نقية من شوائب أهل الضلال والبدع سليمة من الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو بكل مكان بعلمه وبكل مكان في بعض النسخ في كل مكان بعلمه هنا اثبات معية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق بالعلم وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعز وجل مع استوائه على العرش ومباينته لخلقه وعلوه عليهم محيط بهم علما لا تخفى عليه منهم خافية مطلع عليهم له العلم المحيط العلم الشامل العلم بكل شيء سبحانه وتعالى ولهذا قال وعلمه في كل مكان وهو في كل مكان بعلمه في كل مكان بعلمه أي أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال الإمام مالك رحمه الله الله فوق العرش وعلمه في كل مكان الله فوق العرش وعلمه في كل مكان يعني أنه سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وفي ذكر العلم وفي ذكر المصنف رحمه الله للعلم بعد ذكر الاستواء موافقة للقرآن فإن عامة الآيات التي في القرآن الكريم المثبتة لاستواء الرب تبارك وتعالى على العرش عامتها جاء عقبها ذكر العلم علم الله سبحانه وتعالى فمثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما جف الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم وفي سورة السجدة قال سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش بعدها بآيتين أو ثلاث قال ذلك عالم الغيب والشهادة في سورة الرحمن قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم قال يعلم السر وأخفى يعلم الله لا إله إلا هو نعم قال الرحمن على العرش استوى ثم بعدها بقليل قال يعلم السر وأخفى أيضا في سورة الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم بعدها بآيات قال يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد الشاهد أن ذكر العلم بعد ذكر الاستواء في موافقة للقرآن الكريم وفيه بيان أن الله سبحانه وتعالى مع استوائه على العرش ومباينته للمخلوقات عليم بكل شيء عليم بكل شيء لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء قال وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهذا فيه بيان لسعه علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء وأنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافيه في الأرض ولا في السماء قال وهو, وهو بكل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره هذا كله فيه إثبات احاطه علم الله تبارك وتعالى بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه في اطلاع الرب تبارك وتعالى على السرائر وما تخفي الصدور وما يكون فيها من من الوساوس فوتمارك وتعالى احاط علما بذلك يعلم ما توسوس به نفس العبد قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قيل في معنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بعلمنا واطلاعنا وقيل أي بملائكتنا وهو الأقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيا أي أقرب إليه بملائكتنا مثلها قوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تفسرون يعني أقرب إلى الميت من أولياء الميت وأقرباءه أي بملائكتنا ولكن لا تفسرون والله سبحانه وتعالى يضيف ما تقوم به الملائكه اليه لانه بأمره اذا قراناه فاتبع قرانا يعني اذا قراه اذا قراه جبريل سنكتب ما قالوا تكتب الملائكه ففالشاهد ان الله سبحانه وتعالى يضيف في اياته لنفسه ما تفعله ملائكته بأمره سبحانه وتعالى. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العروق التي في في في عنق الإنسان وفي الإنسان في وريدان في عنقه فهذا فيه قرب الله سبحانه وتعالى من عباده على المعنى الذي مر ذكره قريبا قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كل ورقة تسقط يعلمها رب العالمين كم, كم على وجه الأرض من أشجار وفي فصل الخريف على التحديد كم يسقط من أوراق كم يسقط من أوراق كل ورقة تسقط علم الله سبحانه وتعالى محيط بها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذا بيان لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط وأنت عندما تقرأ مثل هذه الآيات توسع في في في فهمك وفي استحضارك وفي إيمانك إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء هذه الآيات لم تأتي عبثا جاءت لتقرير وتمكين هذا الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حتى الأوراق التي تتساقط على كثرتها وتعددها وكثرة الأشجار علم الله سبحانه وتعالى محيط بها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض أي إلا يعلمها تبارك وتعالى كل حبة ولو كانت في ظلمات الأرض وفي بطن الأرض فعلمه سبحانه وتعالى محيط بها ولا رطب ولا يابس وهذا فيه تعميم الأشياء إما رطبة وإما يابسة فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل رطب وبكل يابس فهذا فيه بيان شمول العلم وسعة العلم وإحاطة العلم بكل شيء قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهو سبحانه وتعالى علم وكتب ذلك لحكمة كتب ذلك في اللوح المحفوظ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر قال عز وجل في أوائل سورة 7 الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير يعلم ما يجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى فتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فعلمه سبحانه وتعالى محيط شامل واسع لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قال في كتاب مبين على العرش استوى وعلى الملك احتوى على العرش استوى كما مر تقرير ذلك استوى على العرش أي استواء يليق بجلاله وكماله والاستواء معناه العلو والارتفاع فهو عز وجل استوى على العرش أي على وارتفع عليه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعلى الملك احتوى أي أنه سبحانه وتعالى المالك لكل شيء المالك لكل شيء اي المالك للعرش ولما دون العرش فالعرش وما دونه كلهم مماليك لله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى رب العالمين رب العرش ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء قد كان عليه الصلاه والسلام يقول في في مناجاته لله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل فهو سبحانه وتعالى المالك لكل شيء على الملك احتوى كل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى العرش وما دونه كلهم مماليك لله سبحانه وتعالى و وقد استوى هو سبحانه وتعالى على عرشه وعلى عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلام وله الأسماء الحسنى أي لله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه بذلك قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تبارك وتعالى قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 والارض وهو العزيز الحكيم وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهذه أربعة مواضع في القرآن الكريم أخبر فيها تبارك وتعالى عن نفسه بأنه له الأسماء الحسنى و والحسنى أي البالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله فهي الحسن أي, أي, أي كاملة الحسن البالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله وأسماؤه تبارك وتعالى حسن لأنها أسماء دالة على صفات ليست اعلاما جامدة لا تدل على صفات ولو كانت اعلاما جامدة لا تدل على معاني ولا تدل على صفات لم تكن حسنا وأيضا لو كانت دالة على صفات ولكنها غير صفات كمال لم تكن حسنا ولهذا فأسماء تبارك وتعالى حسنا لأنها أسماء دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال وكل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفه كمال لله سبحانه وتعالى منها اسماء تدل على ثبوت صفات ذاتية لله كاسمه السميع الدال على صفه السمع والبصير الدال على صفه ال... البصر والعليم الدال على صفة العلم والعلي الدال على صفة العلو ومنها أسماء دالة على صفات فعلية كالغفور الدال على المغفرة والرزاق الدال على الرزق والرحيم الدال على الرحمة وهكذا وهناك أسماء دالة على صفات التنزيه كالسلام والقدوس والصبوح وهناك أسماء دالة على معان عديدة وليس على معنى مفرد كالسيد والصمد والحميد والمجيد والعظيم فهذه أسماء دالة على صفات عديدة لا على معنى مفرد. وليس في أسماء الله تبارك وتعالى اسم لا يدل على صفة فأسماء الله كلها حسنة اسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنة أي دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال ولهذا من لم يؤمن بالصفات التي دلت عليها اسماء الله تبارك وتعالى لم يؤمن بأسماء الله، كما قال أهل العلم للإيمان بصفات الله، للايمان بأسماء الله الحسنى أركان، فإذا كان الاسم يدل على وصف متعد فللإيمان به ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالحكم. السميع السمع يسمع البصير البصر يبصر العليم العلم يعلم وإذا كان كان دالا على وصف لازم فللايمان به ركنان الايمان بالاسم والايمان بالصفة التي دل عليها الاسم الحي الحياة العظيم العظمة الأول الأولية الآخر الأخيرة وهكذا أما من لم يؤمن بالصفات التي دلت عليها أسماء الله فليس بمؤمنا بأسماء الله لأن من أركان الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى أن نؤمن بما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال للرب سبحانه وتعالى قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلام أي له الصفات العليا والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على شيئين والصفة تدل على شيء واحد الاسم يدل على الذات ويدل على ما قام بها من صفة السميع هذا اسم من أسماء الله يدل على الله ويدل على السمع صفة لله تبارك وتعالى البصير يدل على الله ويدل على البصر صفة لله ولهذا قال أهل العلم اسماء الله أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني وأما الصفة فتدل على شيء واحد السمع البصر العلم الحكمة الرحمة المغفرة هذه الصفات السميع البصير العليم الحكيم الخبير هذه أسماء فنؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ونؤمن بصفاته تبارك وتعالى العليا التي دل عليها كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم صلوات الله والسلام عليه. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هنا يبين المصنف أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بصفاته وصفاته لم توجد بعد أن لم تكن بل لم يزل تبارك وتعالى متصفا بها ولهذا يأتي في النصوص وكان الله سميعا بصيرا ونحو ذلك فلم يزل سبحانه وتعالى متصفا بصفاته جل وعلا ليست صفاته صفات وجدت بعد أن لم تكن ولهذا قال بعدها رحمه الله قال تعالى أي تنزه وتقدس أن تكون صفاته مخلوقة وأسمائه محدثة يعني وجدت بعد أن لم تكن تنزه تبارك وتعالى عن ذلك بل لم يزل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ثابتة له في الأزل وفيما لم يزل ولهذا قوله عز وجل هو الأول والآخر أول سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أول بأسمائه وصفاته لما يحدث له صفة لم يكن متصفا بها فاتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها هذا ليس في شيء من صفاته فصفاته كلها أزلية سبحانه وتعالى فهو لم يزل كما قال المصنف رحمه الله لم يزل بجميع صفاته وأسماءه لم يزل بجميع صفاته وأسماءه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماءه محدثة أي تنزها وتقدس عن ذلك إذا الواجب الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسن والإيمان بصفاته العليا واعتقاد أنه لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها فهو أول بأسمائه وصفاته وآخر بأسمائه وصفاته وتعالى أن تكون أسمائه محدثة وصفاته مخلوقة تنزه وتقدس عن ذلك كله وأن الواجب على العبد أن يؤمن بأسماء الله وصفاته وأن يقدر ربه حق قدره وأن يثبت له ما أثبت لنفسه من الجلال والكمال والعظمة على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والمصنف يستمر الكلام عنده على بيان صفات الله سبحانه وتعالى فشرع بعد هذا في الكلام على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى علم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم أولا ننبه الطلاب إلى أنه توجد باصات لنغي الطلاب اعتبارا من اليوم بإذن الله تعالى في الصبح والعصر بإذن الله تعالى ثانيا طلاب الذين لم يحصلوا على مذكرات ستتوفى مذكرات بإذن الله تعالى في درس العصر اليوم يقول السائل فضيط الشيخ نتمنى أن تمنحوا الطلاب هدية من عندكم كتابكم شرح آية الكرسي يقول غير متوفر في السوق إن شاء الله إذا وجد أحضروا معي غدا وكنت أريد أن أعلم وسابقا آخر موعد ل للاستلام هي مسابقة بحثية وفيها أيضا للفائز الأول جائزة ثمينة جدا متكونه من حقيبة جميلة وفي داخلها كتب قيمة ومبلغ قدره ألف ريال وهذه ستكون للفائز الأول وكل مشارك مشاركه يعني متميزة سيحصل على هدية كتاب أما الفائز الأول سيخص بهذه الجائزة ويستلمها إن شاء الله في هذا المكان يوم الأربعاء القادم وأخر موعد لاستلام البحث في يوم الثلاثاء بعد الدرس وبعد هذا الوقت لا أقبل مهما كان العذر لأن هذا يؤثر على صير ترتيب العمل وقد جربت ذلك فآخر موعد بعد الدرس في يوم الثلاثاء القادم أرجو أن يكون الكلام واضحا إذا انتهى الدرس ومشيت بسيارتي من هذا المكان انتهى الاستلام من البحوث وأرجو أن تكون هذه واضحة للإخوان والمسابقة أمرها يسير نحن ندرس كتابا قيما لابن أبي زيد القيرواني فأريد أن تجمع الآثار والنقول عن ابن أبي زيد القيرواني من خلال كتب التراجم التي ترجمت له ومن خلال كتب العقيدة التي نقلت عنه ثم تقسم ما تجده من النقول عنه إلى أقسام مثلا تقول الصفات القدر مثلا الايمان بالملائكة إلى غير ذلك تضع عناوين وتقسم ثم تثبت بالأرقام قال ابن بزيد كذا ثم تتبع النقل بالمصدر الذي نقلت منه وإذا كان الكلام وجدته في أكثر من مصدر تثبت ذلك إذا وجدته في أكثر من مصدر وستجد في بعض الكتب ينقلون مثل اجتماع الجهوش وغير ينقلون من هذه الرسالة فما كان في هذه الرسالة لا تنقل منه شيئا لأنها عندنا والمطلوب نقل أقواله والآثار والنقلات عنه في العقيدة مما هو زائد على ما يوجد في هذه الرسالة أما إذا نقلوا عنه من الرسالة فلا تنقل شيئا من ذلك لانه موجود عندنا وبين يدينا في هذه الرسالة وتجمع البحوث يكون نعم السلام هذه البحوث في يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى والمراد من هذه المسابقة لا يخفى عليكم أن يزداد تواصلنا مع علم هذا الإمام وجهوده المباركة ونستفيد جميعا بالمراجعة بأن نقف في أثناء قراءتنا لهذا الكتاب على جوانب من جهوده الأخرى التي يذكرها أهل العلم في كتب أهل العلم فأرجو أن ينشط الجميع لذلك حسب الإمكان ففيه فائدة عظيمة ولا سيما في هذا الوقت الذي نعتني فيه دراسة هذا الكتاب كتاب مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني والبحث تستفيد منه أنت فيما بعد إذا يسر الله لك أن تدرس عقيدة ابن أبي زيد ولا سيما إذا كنت في مجتمع يكثر فيه منهم على المذهب المالكي فتدرسهم الرسالة وتتحفهم أيضا بالنقول التي جمعتها عن هذا الإمام من الكتب آ آ آ الكثيرة المتفرقة ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد آمين. أخوة سائل فضيط الشيخ ذكرتم أيضا دا الحقيبة زجاج الطيب الحقيبة فيها زجاج الطيب يتطيب ويطيب اخوانه ان شاء الله نعم نقول فضيله الشيخ ذكرتم عند الكلام على أقسام الشرك أنها ثلاثة مقابل اقسام التوحيد نود من فضيطكم بيان الشرك في الأسماء والصفات وهل هو مخرج من بالله الشرك في أسماء الله وصفاته يكون بجحدها لأن هذا فيه تشبيه لله بالعدم وتسويه لله بالعدم تعالى الله عن ذلك ويكون بتشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه وهذا فيه تسويه لله بالمخلوقين فهذا شرك وذاك شرك فتعطيل الأسماء أو تشبيه ت صفات الله أو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين هذا كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته نعم يقول الشرك الربوبية والألوهية والأسماء الصفات هل هل هو ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر الشرك من حيث هو ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر والشرك الأصغر عرفه أهل العلم بأنه ما جاء في النصوص إطلاق وصف الشرك عليه ولا يبلغ حد الشرك الأكبر مثل الألفاظ الشركية الألفاظ الشركية التي تصدر عن عن عن الإنسان لولا الله فلان ما شاء الله وشئت والكعبة والنبي أو نحو ذلك. فكل ما جاء في النصوص اطلاق الشرك على امر من الامور لا يبلغ حد الشرك الاكبر الناقل من ملة الاسلام فهذا يقال عنه شرك اصغر واما الشرك الاكبر فهو تسوية غير الله تبارك وتعالى بالله في شيء من خصائص الله سواء في الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والصفات ولهذا الشرك الأكبر يفترق عن الشرك الاكبر عن الشرك الاصغر في الحد والحكم في حده اي ضابطه وفي حكمه فالشرك الأكبر ناقل من المله والشرك الاصغر ليس ناقلا من المله نعم يقول السائل المسائل الخلافيه بين أهل السنة من مسائل الاعتقاد هل يلزم فيها الإيمان الجازم الإيمان الجازم مطلوب في كل أمر من أمور الاعتقاد وإذا اشتبه الأمر في بعض الجزئيات بعض الجوانب المتعلقة بالاعتقاد على المسلم يجتهد في تمييز الحق ومعرفته ومعرفة دليله وان يكون على بصيرة في هذا الباب فلا يكتفي بالانكفاف عن عن معرفه الامر لكونه خلافيا او فيه خلاف او هناك فيه اقوال بل يجتهد ويتحرى معرفة الحق واذا استبان له الحق لا بد ان ان يؤمن به والا يتردد في الايمان به نعم يسأل عن شرح حديث ان الله خلق آدم على صورته الحديث واضح ومعناه واضح وهناك الفاضل الحديث ثابت أيضا تبين معناه كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من قوله إن الله خلق آدم على صورة الرحمن التشبيه أو المماثلة لكن المراد أنه خلقه على صورته أي له وجه وله سمع وله بصر ولا ينزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر فإذا قرأنا هذا الحديث ان الله خلق آدم على صورته مع قوله ليس كمثله شيء هو البصير استبان لنا الأمر ولا ينزم من قوله على صورته المماثلة نظير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تدخلون الجنة على صورة القمر على صورة القمر نعم يسأل عن حكم الانتساب إلى مذهب معين مذهب الاربعه من نشأ في في بلد فيه مذهب وولد على هذا وتعلم على المذهب ليس عليه في هذا شيء لكن إذا تعصب للمذهب وأخذ بكل ما فيه مما عليه دليل وما ليس عليه دليل هذا هو محل الإشكال الذي يسمى التعصب المقيت أو التقليد الأعمى فهذا موضع الخطورة أما كون الإنسان يتفقه على بعض الكتب كتب المذاهب ويعرف تفاصيل المسائل والأحكام والاستنباط والدلائل فهذا الذي مضى عليه أهل العلم في قديم الزمان وحديثا لكن لا يتعصب للمذهب وإذا استبانت له السنه لا يدعها وإن كانت على خلاف ما ذهب اليه فالحق احق ان ان يتبع نعم يسر عن اسم الاله هل هو من اسماء الله الاله اسم من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ونكتب بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسولنا نبينا محمد